يا تعبني يا جرحني تعب قلبي تعب تشكيك تعب تبكيك جرحك كبير وهانت ليلة غيابك بانت وخلاص اليوم man lidt tabt Fra, ståg, tabt at tabt